اهلا بكم ورطه هكذا اختزل بعض المراقبين الموقف الذي وجدت جماعه الاخوان المسلمين نفسها فيه بعد الاعلان عما عرف بخليه حزب الله في مصر فبخلاف الانقسام الذي اوجدته هذه القضيه في الشارع المصري وفي صفوف المعارضه المصريه فان جماعه الاخوان وجدت نفسها في مرمى نيران القصف الاعلامي بسيما بعد تسريبات عن تورط أعضاء سابقين فيها وتقارير صحفية جعلتها طرفا مع أطراف خارجية في مؤامرة ضد بلادهم ومع ذلك فإن الملمح الأبرز في هذه الورطة استخدمنا هذا الاسم هو أن الجماعة تتعرض من جديد لاختيار والاختبار بين اعتبارات السياسة والتي عبر عنها نوابها في البرلمان وبين مواقف فكرية مبدئية عبر عنها قياديون في داخل الجماعة اختبار قد لا يكون الاول ولكنه بالقطع كذلك ليس الاخير سنحاول ان نتعرف على رؤية الجماعة نفسها لهذا الموقف هل يرونه ورطة ام ماذا وكيف ستخرج منه الجماعة من خلال هذه هذا اللقاء مع الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين المسلمين. ضيفنا لهذا المساء حاصل على الدكتوراه في مجال هندسة وعلوم المواد من جماعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة وهو أستاذ ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق منذ عام 2004 وحتى الان انتخب كنائب في مجلس الشعب المصري في الفترة ما بين عامي 2000 و2005 تولى رئاسة الكتلة البرلمانية للأخوان المسلمين في نفس الفترة وله العديد من الكتابات والدراسات في مجال الإصلاحات والحريات وحقوق الإنسان وإشغل كما ذكرنا سالفا عضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في مصر بالطبع مشاهدينا أنتم مدعوون لطرح أسئلتكم مباشرة على ضيفنا عبر الأرقام الهاتفية التي ستظهر على الشاشة وكذلك عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة بك دكتور تأخرت علينا قليلا لعله خير اهلا بكم أهلا وسهلا دكتور اذا دخلنا مباشره لموضوع النقاش القضيه التي عرفت في مصر بقضيه حزب الله موقف جماعه الاخوان المسلمين شهد الكثير من الشد والجذب اتهمتم بالتناقض اتهمتم بالمراوغه بين تصريحات مبدئيه في اول تفجر القضيه بان قدسيه المقاومه وعدم الاعتراف بالحدود وما الى ذلك وبين الموقف الذي عبر عنه نوابكم في مجلس الشعب بأن أمن مصر خط أحمر كيف تفسرون أنتم موقفكم في هذه القضايا بسم الله الرحمن الرحيم أولا أنا أشكر لكم هذا الاهتمام في قناة الجزيرة بمثل هذه القضايا وبمثل هذه الأمور التي تهم الأمة وتهم الشعب والمنطقة والدول المختلفة في بؤرة الصراع هذه أوجد هذا الصراع وأججهه وجود الصهايين في هذه المنطقة بغير حق ونحن جماعة الإخوان المسلمين لا نعرف هذه المسميات التي تقال هنا وهناك عن خليه أو غيره فليس لدينا مثل هذه التعبيرات أو هذه الكلمات والمصطلحات بالنسبة لجماعة الوحقان المسلمين نحن جماعة علنية هيئة إسلامية جامعة يعرفنا الناس جميعا نحن نعيش مع الشعب المصري ونعيش في وطننا مصر الواسع ولدنا فيه ونعيش فيه ونمارس فيه حياتنا العادية نتواصل مع الناس هذه بديهات صلاح هذه بديهات أمي هذه الأم الخير هذه بديهات أريد أن أسألها أما بالنسبة عم أما بالنسبة عم قيل نعم نعم نعم ارجو ان يعني النقاش يأخذ بيني وبينك مجال بعض الصبر من كلينا على الاخطاء حتى أن يمكن ان نستمر قد قلنا اننا بدانا بالتاخير نعم نعم نعم فانا اقول انه انه هذه المساله اقول ان هذه المسألة التي اعلن عنها وقيل ان هناك خلية تنتمي الى حزب الله نحن عندما نتحدث عن المقاومين في فلسطين او المقاومين في العراق او المقاومين في اي منطقة عندما نتحدث عن حزب الله في لبنان في جنوب لبنان وفي لبنان نتحدث عن المقاومة عن المشروع المقاوم للصهايين الذين احتلوا الارض م. اما المشروعات السياسية الخاصة ببعض هذه الفصائل والاحزاب فان لها اصحابها الذين يوضحونها ويتحدثون عنها م. نحن نتحدث عن مشروعين نحن السياسي هذا المشروع نحن الإصلاحي أما المقاومة فنحن ندعم المقاومة ضد الاحتلال وضد الصهيونية وضد العدوان على الأبرياء الأطفال والنساء والرجال لذلك ما أعلن عنه إن كان في إطار المقاومة فنحن مع المقاومة ولكن بشرط وإن كان الهدف سامي والهدف مهم أن ندعم المقاومة يجب أن تكون الوسائل أيضا طبقا للقوانين والأعراف الدولية المعروفة بألا تتدخل دولة أو تتدخل مؤسسة أو حزب أو جماعة في شؤون دولة أخرى لا تنتمي إليها بجزئياتها كدولة وإنما تنتمي إليها بشعورها العام في الأمة إذن ما أعلن عنه إن كان هذا الذي أعلن عنه بهذه التفاصيل التي قيلت فنحن نؤيد جانب المقاومة فيه ونحن مع مصر ومع اشقائها في من حولنا في لبنان في سوريا في الاردن في فلسطين داخل فلسطين في العراق في الخليج ضد, ضد المحتل الغازي الصهيوني الامريكي المتصحين الذي يحاول ان يخضع الامه لما يريد هو منها ولا يريد منها الخير لها ابدا لذلك لذلك نحن لا نؤيد ابدا أن يتدخل أحد في شؤون الآخر سواء كان هذا الأحد مؤسسة أو دولة أو حزب أو غيره لم نقل بهذا ولكن في ذات الوقت نقول واجب علينا نحن كمصريين واجب علينا نحن كعرب وكمسلمين أن ندعم المقاومين في فلسطين وأن نقف معهم في خندق واحد فنحن بذلك ندافع عن أمننا القومي حقيقه يجب أن تفتح الأموار ويجب أن يدعم هؤلاء بكل أنواع الدعم نعم أريد تفسيرا نعم. هنا موقف من المقاومة هذا موقف معلن لكن البعض قرأ في الجزء الآخر أو جزء النصف الثاني مما قلته تراجعا عن موقفكم المبدئي هل يمكنك أن توضح تحديدا ما هي تصوركم عن دعم المقاومة هل تجاوز حزب الله الثوابت التي تحدثتم عنها الخاصة بثوابت القانونية وأمن مصر وما إلى ذلك أم لم يتجاوزها ما هو أنا لا أريد أن أتحدث باسم حزب الله أتحدث, أتحدث عن الإخوان المسلمين عن, الإخوان المسلمين عن مصر. نعم. أتحدث عن الإخوان المسلمين وعن مصر. نعم. حزب الله له رجاله الذين يتحدثون عنه ويعلنون رأيهم ويقولون ماذا كانوا يقصدون بذلك. إن كان القصد العبث بأمن مصر الداخلي وإثارة القلاقل والفتن بين يعني الأمة في لبنان أو في مصر أو في سوريا أو في العراق. بدلا من ان نتحد ونتوجه جميعا ضد صهاينا نعم سيدي انت تتحدث عن النوايا وانا اتألك عن الواقع ان ضدها نعم. لا مش عن النوايا. انت تقول اذا كان في نيتهم كذا او في نيتهم كذا انا سألتك عن فال تنظيم تم القبض عليه اعلنت موقفا في البداية وقرأ البعض انكم تراجعتم عن هذا الموضوع. انت تسألين انت تسألين وانا اجيب انتظروا الاجابة يا سيدي لان الاجابة ليست هكذا نعم نعم بشكل نعم محدد هذا كلام ما تقولينه كلام مرسل في وسائل الإعلام يقال أن الإخوان فعلوا كذا وكذا وكم من مرة قالوا مثل ذلك يقال أن النظام فعل كذا وكذا يقال أن هناك حده في التعامل يقول أن هناك استغلال للمواقف هذا كله غير صحيح الإخوان يتحدثون عن موقف مبدئي ثابت بالقول والفعل والفكر والتطبيق على مدى التاريخ كله وعلى اتساع الجغرافية كلها نحن لا نقول كلاما ونهرب منه ولا نقول كلاما ولا ننفذه وإنما نريد للأمة أن تتحد ولا تتفرق حتى لذلك يجب أن نهتم بأشور كبيرة وليس بالصغائر لا لا لا انت تريدين الاجابه التي تريدينها انت لا يا سيدي انت وهذا قلت وهذا خطا يثير بعض كذا وحتى الان لم تقل لي موقف جماعة الاخوان المسلمين من هذه القضية الذي قرى اياها المراقب تراجع عن موقف مبدئي هل تراجعتوا عن موقفكم لا, أنا... لا انا قلت ان الا لا, لا. ما هو موقفنا الذي تسألين عنه انت ما هو موقفنا الذي تراجعنا عنه نحن موقفنا ثابت نعم. الموقف الموقف اننا مع المقاومين والداعمين لهم واننا ضد التصرفات الانفراديه دون تنسيق بين الجهات الداعمة وضد التدخل في شؤون البلاد او التدخل بما يضر الامن القومي لأي من هذه البلاد لكن كيف يكون هذا الضرر وما هو الضرر الذي يقع هي ان نحدده وعلى الدول التي قالت والانظمه التي اعلنت ان تحدد ما هذا الضرر لأنه ما قرأناه أيضا في الإعلام أنه قيل في وسائل الإعلام أن هذه خلية كانت تسعى لتجنيد ناس لعبور الحدود إلى داخل فلسطين للقيام بعمليات عدائية ضد الصهاينة هل من يقوم بعمل مقاومة من الفلسطينيين ضد الصهاينة بعمل عدائي هذا كلام مرسل أيضا في الإعلام لكن موقف جماعة الإخوان المسلمين منذ أكثر من ثمانين عاما مع كتائب القسام في سنة 47 و 48 ضد الجنجليز في مصر وفي في القناة دعم المقاومة في الجزائر في الخمسينيات دعم المقاومة ضد الايطاليين في ليبيا الاخوان المسلمين دعموا السودانيين في التحرر الاخوان المسلمين يقفون الان امام العالم كله اللي نحن مع المقاومة ودعم المقاومة ضد الصهايين المجرمين المتسلطين علينا لكننا في ذات الوقت لا نقر أبدا أن يتدخل أحد في شؤون أحد بتصرف انفراضي دون أن ينسق معه إن كان هناك وجه للتنسيق جميل. وإن رفض طرف التنسيق فهذا لا يحل لطرف آخر أن يتدخل في شؤونه نحن نتحدث عن دولة كبيرة كمصر لا. متسعة لها تاريخ ولديها إمكانيات ولا يمكن لمثل هذه التصرفات القليلة الصغيرة تصرفنا عن الأصل مصر دولة محورية مصر لديها إمكانيات مصر لها وزنها في العالم ولها وزنها في المنطقة دعم فلسطين والفلسطينيين واجب على الشعب المصري وعلى النظام المصري وعلى الحكومة المصرية بغض النظر عمن يقول ما يقول من دول أو من أماكن أخرى نحن واجب علينا هذا ما نعلنه أما أن يتدخل أحد بحجة أو أخرى ويعلن أنه تدخل في شؤون وطننا مصر فنحن لا نقر ذلك بحال من الأحوال أي أما كان هذا الأحد فرد كان أو مؤسسة أو جماعة أو حزب أو دولة لكن الأولى الأولى يا سيدتي، طبق. أن نتحدث عن الوحدة، طبق. أن نتحدث عن إرادة الأمة التي تريد أن, أن تنعم بالوحدة، لو أن اتنخلنا. الأمة لو لا. أن الأمة استجيب لها، استجيب لها، اسمعيني بس، طبق. لو أن الأمة استجيب لها فيما تريد، لذهبت الوجبات شاخنة. الى اخواننا وابنائنا ونسائنا وبناتنا الفلسطينيين في غزة م. ولما كان هناك حاجة ابدا لنستجدي احد او نطلب من احد كالصهايين الامريكان او غيرهم في ان يتدخلوا لدعم اخواننا هؤلاء طيب هذا طيب طيب ايضا لا يضمن ابدا ان, إن احد معنا. يتدخل في شؤون لا. دولة اخرى اسمح لنا ان نشرك معنا مجموعة من مشاهدين الذين يريدون ان يترحوا عليك بعض الاسئلة من فلسطين معي احمد ياسين احمد تفضل ايو نعم اهلا وسهلا مساء, مساء النور. تحياتي للمذيعة المتالكة شكرا جديا وحكمتها في إدارة الحوار و... وأسئلتها الإيجابية اللي المفروض أنها تكون واضحة وتحياتي للسيد الشيخ تحياتي للشعب المصري الذي يرفض الظلم الذي وحيق بالشعب الفلسطيني الموضوع أنه يعني الإنسان بيتألم لما يرجع إلى 2006 عندما طلب أحد الزعماء العرب من حزب الله إنه كان هو السبب في الحرب اللي صارت على في لبنان. لماذا لأنه هو لبدأ وكان بيكسر بيك يعني باستهبال إنه لماذا لم يشاور الحكومة اللبنانية؟ أنا بدي أستغرب بدي أبستغرب كيف واحد بده يعمل عملية أو بده يقاتل في إسراء في فلسطين؟ او بده يساعد الشعب الفلسطيني او بده يحرر ارضه كيف بده يشاور الانظمه العربية وهي كل الانظمه العربية عبارة عن يعني حراس على الحدود الاسرائيليه سي احمد هل لديك سؤال ضيفنا اه سؤال واضح تفضل السؤال من فضلك اعطيني فرصه تفضل. بس انا بدي اكمل كلامي يعني عندما يتهم هؤلاء الناس انهم بدهم يقتموا أسلحة للحماس وساعدوا أهلنا في غزة ويتهموا انه هذا عبث في الأمن المصري هل الأمن المصري فقط جاء من هؤلاء الناس الموجودين وهل مصر على حرف واحد بحيث انه مجرد ما جاء واحد من لبنان اسمه سامي شهاب وانه مجرد هذا جاء فقط ليحيل الشعب المصري إلى شيعة <تصفيق> هذا يعني هذا السؤال للاستخفاف الشعب المصري الشيء الثاني من نكمل بس بسيط صغير الشيء الثاني إنه الجامع الازهر اللي بناه الفاطميين القاهرة اللي بناها جوهر السكل وهو من الفاطميين والفاطميين شيعة الشعب المصري السني وفي, وفي نفس الوقت أنا طبعا أربع بنفسي وأستخف هذا القول مجرد ما نقول شيع سني ذلك لأن كلنا مسلمين وكلنا من آل البيت وآل البيت الحقيقيين إنما يذهب وعطم السكال شكرا لك يا أحمد أنت سألت عن شيء محدد فيما يتعلق بالأمن المصري سنستمع لأجار ضيفنا بعد أن نأخذ سؤالا آخر من مصر من ضياء المرسي تفضل يا ضياء السلام عليكم وعليكم السلام الحركة الوطنية المصرية في جميع تياراتها وافكارها كلها لا تختلف كثيرا عن بعضها بعض. النظر منها لحزب الله وحماس على انهم حركة تحرر وطني نقطة م. في الصدر دول حركات تحرر وطني في يوم من الايام لما كان عندنا مشروع وطني حي ومشروع قومي حي كان احنا في حاجه الى زورا زدنا وهؤلاء وجودهم ضروره لحمايه الاوطان والدفاع عنها وليس طرفا وليس مظهريه اد يؤيد هؤلاء هؤلاء يستحقون كل الدعم والتأييد لكن بالنسبه لفكر الحركه الوطنيه مش مبارح ظهر ده انت عارفه سنين طويلة تاريخ الحركه الوطنيه ولها ادبيات محدده يعني يعني اتمنى عليك وعلى كل المشاهدين و... اختصار وتحديد السؤال فالحركه الوطنيه لها ادبياتها المحددة م. دخل حد اخترق الاهم له مسكته وفرموه انا عن نفس لو وقع تحت اي واحد هطبق عليه القانون العمراني بتاعي وهاشويه وهاكله اذا هم هذول اللي يمسكوا بسكوا ده واحد دخل الحدود خلاص يمسكوه ويحكموه في قانون في مؤسسات في كذا او مفيش هل إحنا بفراغ؟ إذن عليهم انهم يمسكوه خلاص مفيش داعي للبشكتبة والمستكسفين شكرا لك داع الموثي من مصر من الجزائر معي أحمد تتراوي السلام عليكم ورحمة الله تعالى ورحمة وتحية لقناة الجزيرة الموقعة أختمونا شكرا. والله أختمونا أنا أوجه سؤالا جوهريا لأخي الدكتور م. لماذا الإسلام السياسي في الدول العربية وقد عرفنا بأن الإسلام السياسي فشل تماما م. إذا كانت الحركات الإسلامية الإخوان المسلمين في مصر أو في الجزائر أو في الأردن لماذا لا يتجهون إلى الدعوة وتغيير الشعوب التي هي عسل م. يقول الله تعالى أدعو إلى سبيل أعطيك بالحكمة والمعرفة الحسنة والجادل في هي يأثر. <تصفيق> أنا أعتقد أختي منا أن الدكتور يوسف القرضاوي أو محمد متولي شعراوي عليه رحمة الله كان بإمكانهم أن يكونوا أحزابا سياسية لكن إصافوا على ذلك إلى التغيير. <تصفيق> نحن في حاجة أختي منا إلى الثقافة الجوهارية التي وصلت فكرتك رسلك أشكرك أحمد تطراوي إلى فرنسا ومعي صالح المقرحي. صالح مساء الخير أختي منا. مساء النور. أخد منى تحية إليك وأنا أطيب الكريم. شكرا لك يا سيد يوسف. وارجو أن يتفهمني أخ الدكتور يعني وأن كان انتقادي بعض الشيء جارح يعني. إن كانت مصر يعني أنا أرى أن القضية شيء جداً يا أخت منى إذا كانت مصر يعني حس حساسة إلى هذه الدرجة مجرد شخص يعني يشكل خطورة على الأم الأمن. الوطني او القوم المصري م. فهذه مصيبة كبرى يا اخ يعني لماذا نرى الصراعين يعني يدخلون ويخرجون يعني ببطاقات الهوية لا يستعملون حتى جواز السفرة اليس على المسلم نصرة المسلم يا, يا اخي من ذات شبعان وجاره جائع فليس منا هذا ما قاله عليه الصلاة والسلام م. يعني مجرد معبر يا اخي يعني وحاصر. شكرا لك صالح المقرحي إذن أنت تنضم إلى الأصوات معي مكلمة أخرى ربما من سوريا علي بربور تفضل يا علي مساء الخير لقناة الجزيرة ولسؤالين أرجو أن تسمعيني بهنا تفضل. السؤال الأول هل يعتقد الدكتور بأن واحد بالمليون تقبل السلطات المصرية التنسيق مع حزب الله وهي تقبض على مواطنين مصريين يودون يريدون المساعدة أهلنا في غزة السؤال الثاني هل كانت مصر تعبت بأمن السعودية والأردن والعراق عندما قامت أبطال مصر في الخمسينات بتدمير ااا البارجة الإسرائيلية في ميناء إيلات وهل م. كان هذا هو عبث بأمن تلك الدول علماً لم تنسق هذه الدول بل قام أبطال مصر بتدمير إيلات دون علم هذه الدول وهذا مقاومة ضد كيان صهيوني إرهابي وشكرا لكم شكرا لك علي بربور جمال عبد الرحيم جمال عبد الرحمن رحمن السلام عليكم تفضل يا جمال ا دهير الدكتور الشعب المصري لم يستطيع في حرب غزة سيدتي م. ان يقوم بدوره المعتاد البطولي والشجاع نسمع خطابا من السيد الدكتور ياني للالنظم العربية سؤالي للسيد ما موقفكم من تدخل التدخل الايرريكي داخل القاهرة ومن تغلغل الموساد الإسرائيلي في مصر م. مع العلم اننا كلنا نعرف كرامة وشرف وعزه الشعب المصري البطل م. شكرا لك يا جمال عبد الرحمن من الامارات اعود مرة اخرى الى القاهرة والى ضيفنا من هناك الدكتور محمد مرسي عضو مكتب ارشاد بجماعه الاخوان المسلمين سيدي استمعت إلى أسئلة المشاهدين وتعليقاتهم أتمنى عليك أن تعلق على ما جاء فيها تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أنا الحقيقة مثل هذه الأسئلة تسعدني جدا لأنها تعني أن هناك تفاعل من أبناء الأمة ومن الشعب حيال القضايا المحورية والأساسية بالنسبة لما يعني تمر به منطقتنا ككل وما يكتنفها يحدث فيها من عدوان فج من قبل الصهاينه والامريكان وحلفهم على اهل المنطقه جميعا بنوعيات ودرجات مختلفه وبكيفيه مختلفه لذلك احنا يجب ان ننظر المساله على اننا بنتحدث عن هم واحد واننا يجب ان نكون جبهه واحده امام هذا العدو والا نختلف والا يعني نتحدث عن اشياء صغيره وننسى ان واجبنا هو الوحده في اشياء كبيرة ونتعلم من القرآن الكريم ايها السادة الكرام سواء اخوانا اللي تسألوا بعضهم من غير المسلمين او من يسمعون لكن القرآن الكريم من الله الذي خلق الخلق والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الصهاينه ومن يسير به فلكيهم يوالي بعضهم بعضا جابها واحده الا تفعلوه ان لم تفعلوا ذلك ايها المسلمون والعرب يا أهل الحضارة الواحدة يا أهل المصلحة الواحدة يا من لكم رب واحد يا من لكم توجه واحد يا من لكم مصالح مشتركة إن لم تكونوا جبهة واحدا أيضا وتتحدوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير لذلك أيها الاخوه جميعا لقد بتكلم على الأزهر أنا أربأ به أن يتحدث أو نتحدث يتحدث أحد منا بهذه اللغة فالأزهر جامعة وجامعا مؤسسة عمرها أكثر من ألف سنة ولها ممارسات كثيرة حمت العروبة والإسلام وخرج منها المقاومين للإنجليز وخرج منها المقاومين للتتار وخرج منها المقاومين للفرنسيين وكانت منارة ودافع كبير وهي تمثل الآن ومنذ زمن بعيد مصر والمصريين مذهب اهل السنه والجماعه كما يعرف الكل الاخر يتحدث عن الدعم ليس الخلاف على الدعم يا اخي الحبيب الاخ احمد يوسف المشكله مش في نوعيه الدعم ولا في الهدف من هذا الدعم المشكله في نحن نتحدث عن جزئيه صغيره وهي كيفيه وصول هذا الدعم ما نتمناه جميعا ان يصل هذا الدعم الى اصحابه ان ينتقل ممن يريد ان يدعم الى من يجب ان يدعم مهما كان هذا الدعم نحن مش مختلفين على من يجب ان يكون الدعم نحن في وسط هذا الميدان معكم جميعا وانتم معنا جميعا نحن شعب واحد نريد ان ندعم اخواننا المضطهدين المقتلين في غزه من قبل الصهاينه ليجب علينا ان نفيق ولا نهتم بالسفاسف والصغائر وننصرف لأن هدف عدونا ربما أن يصرفنا عن الأهداف العليا لنا والمواخف التي يجب أن نكون عليها حيال الدم الذي سال في غزة لا. وفي فلسطين الأخ كفراوي إز جزائر فيه. لماذا الإسلام السياسي؟ طبعا هذا حديث طويل ليش هذا مجاله الإسلام منهج متكامل عملا وفقها و... و... وإدراكا وممارسة وسياسة ومالا و... و... وزواجا هذا هو والإسلام <تصفيق> الأخ المقرحي أنه يتكلم عن مصر مصر لم تستطيع أرجو أن الكلام يكون بحسبانه وأن نخلط الأول أنا الآن لست في موقف أن أنا أرسل إليه رسالة يبدو منها أن أنا ضد ما قال أنا مصري طبعا ليس هذا كلام والمصريين قدموا الكثير في هذه القضية ي... مشكورين الشعب المصري لكن يجب أن نفرق بين الشعب المصري والشعب السوري الشعب الاردني اللبناني يجب أن نفرق الشعب التركي الشعب الايراني الشعوب والحكام والنظم فلا نطلق هكذا الكلام بأنه الدولة الفلانية أو الأمة قصروا في الدعم اجبروا على التقصير منعوا من المد منعوا من العطاء ضيق عليهم لم يستطيعوا ان يفعلوا ما يحبوا ان يفعلوا لم يسمح لهم بالدخول وهكذا هي الازمة لهذه الامة القائمة الان اخونا علي بدوي هل تقبل السلطة المصرية التنسيق مع حزب الله هذا هذا هذا سؤال ايضا تعجيزي واجب ان لا يقال بهذه الكافية لانه هذا يسأل النظام ولا الحزب يعني انا لست من من قادة في الحزب ولا من قادة النظام حتى اجيب على مثل هذا السؤال لكن انا اتصور انه حزب الله ويعني بقيادته وتواجده ووضعه ومقاومته للصهاينة ووجوده كيعني نوع احداث نوع من التوازن في القوة في المنطقة نوع بسيط لكن انا اتصور انه ليس دولة ومصر دولة وبالتالي العلاقات دائما تكون بين الدول اما ان مصر لم تستشعب احد في انها تضرب الات او غيره مصر كانت واتصور انها يعني اثار ذلك قائمة في حالة حرب مع هذا العدو الصهيوني واتفاقية الدفاع العرب المشترك تقول ان لو كانت لبنان في حالة حرب مع الصهيين يبقى مصر في حالة حرب مع الصهيين واذا كانت سوريا كذلك فمصر كذلك ومصر أنا لا أتق... و... ونحن جميعا ضد اسرائيل وضد الصهيونية <تصفيق> نحن مع من يخف في خندق المقاومة ضد الصهاينة <تصفيق> انا اتحدث عن حزب الله انا بقول كمؤسسة حزب <تصفيق> وليس كدولة يمكن ابراهن اصبه بيسأل سؤال محدد هل مصر تقبل السلطة التنسيق انا بدافعش عن السلطة الان بل انا قلت في البداية انه الامن القومي مهدد باشياء كثيرة <تصفيق> ويجب ان انشغل بالامور الكبيرة وليس بالصغائر ولكن ولكن السؤال مش في محله ليس في محله ما احترمنا وتقدرنا لكل الاطراف المقاومة سواء في فلسطين او لبنان او العراق لهذا المشروع سواء كانوا مقاومة مسلحة او مقاومة سلمية لهذا المشروع كما نفعل نحن في مصر وفي غيرها المقاومة السلمية والنضال الدستوري للاصلاح لكي نتصدى جميعا لهذا المشروع الذي يريد ان يبتلع الامة جميل. يعني لاحظنا في أسئلة السيد المشاهدين أن هناك ميل لدى البعض لاعتبار أن ما قام به حزب الله مبرر على اعتبار أنه إحدى الصور المقاومة واستهجان للموقف المصري فيما يتعلق بذلك. سأستمع إلى تعليقك تعليق جماعة الإخوان المسلمين على هذه الجزئية المحددة. لكن بعد أن نستمع إلى سؤال آخر من رجب أدمانوري. رجب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنا وجه السؤال للأخ اللي بيتكلم مصر دكتور محمد مرسي طيفنا وإلات ومش إلات أولا حزب الله عنده جابعة طويلة يروح وعنده 40 كم محتلين يروح يحرارهم بدل ما يجي مصر دي حاجة الحاجة الثانية عايز أسأل الأستاذ بتاع الإخوان إيه موقفهم لما افتحها ناس خدوا الأوامر من إيران ومن حزب الله وضعبوا المصريين على بوابة رفع وقتلوهم ققتلوا الزباط وقتلوا العساكل المصريين على البواب طفل بعد كل اللي عملوا المصريين عشانه وطلع الإخوان بمظاهرات عشان بتوح حماس كانوا فين هم بتوح الإخوان لما المصريين اتقتلوا شكرا لك رجب الضمنهوري من مصر أعودوا معي مكلمة أخرى محمود الفرة تفضل يا محمود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولا الموقف الإخوان المسلمين في مصر مشرف في القضية الفلسطينية وجميع القضايا العربية. أنا بقترح اقتراح على الأخ محمد مرسي بتكوين مجلس أعلى للمقاومة يرأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ويشكل من الشعوب العربية والإسلامية غير مرتبطة بالأنظمة. ويؤلف من خمسة وسبعين عضو خمسة وسبعين عضو وما في لا بعد ذلك لا في فتح ولا الجهاد ولا الحماس ولا أي شيء هذا المجلس الأعلى للمقاومة يتولى مجموعة حتى استعيد فلسطين كاملة البيت المقدس الآن يهود والانتظار فترة أكثر من ذلك يكون صعب بعد العودة إلا بعد رجوعي عليه السلام شكرا لك محمود رح... شكرا لك محمود معي ميموري ثانيه أحمد ولد داده اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا تفضل ارحب بك والضيف الكريم من مصر بالامس في حلقه في حلقه الاثنين من برنامج نسف الريف استضافت هذه الحلقه احد نواب البرلمان في الاخوان المسلمين واللي هو سابق عن الحزب الوطني الحاكم هذا اللي وصف الاخوان المسلمين يعني عفوا ضيطنا ليس ملزما بالإجابة على شيء ربما لم يشاهده ولم يكن طرفا فيه فأرجو أن توجد سؤالك في موقف بحد ذاته أو سؤال محدد المهم سؤالي لماذا, لماذا لا يصر الإخوان المسلمين بكل الطرق والوسائد متاحة على تشكيل حزب سياسي دياتي معترفي ولماذا كلما شكرا شكرا يا أحمد من مصر معي علي أبو العيون السلام عليكم مختمونا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام للأخ الدكتور محمد تفضل وليه مدخلة و... وثلاث أسئلة أرجو أن تكون موجزة تفضل بإذن الله أ... أ... أ... أ... الحديث طويل في مصر بين ال... الإعلاميين والصحفيين والمسؤولين أن مصر ياما أبدي متل الأضياء الفلسطينية <تصفيق> مصر قدمت ايه للقضية الفلسطينية ده سؤال او اخر حاجة قدمتها مصر للقضية الفلسطينية كانت حوض 38 ايام الملك فور وده ما كانش مصر عدا ذلك كان كله دفاع عن مصر 67 دفاع عن مصر 50 دفاع عن مصر 73 دفاع عن مصر فاذا للحقيقة عشان ما حدش يخض لنا في القضية اللي مش جايبة تمنادي اما الاسئله أسأل الأخ محمد لو لو كان صلاح الدين أتى في هذا الزمن فهل كان سيقبض عليه أيضا السؤال الثاني نحن نرى إن مصر طبيعة داخليا وخارجيا فماذا ماذا فعل الإخوان وماذا سيفعلون لإمتزام مصر أما بالنسبة لقضية حزب الله من المدان فيها هل هو المدان حزب الله أم المدان مصر؟ إحنا كشعب نرى إن المدان مصر وخصوصا بعد أنت أنت أن تتحدث يعني أرجو تجنب التحديد باسم جبهة ما لم تكن ممثلا رسميا لها هذه وجهة نظر قد يختلف أو يتفق معها البعض دون مصادرة على أي وجهة نظر أخرى أنت تقول إن مصر هي المدانم من وجهة نظرك أشكرك علي أبو العيون وأنتقلوا إلى ياسر الحسيني من إيطاليا السلام عليكم مفتمون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس أقول لك المثال ده اللي تكلم من شوية ده عفواً غير مسموح بالإساءة المتصل أغلى قال السماعة ولن يعود معنا ما هو أكيد يتابع البرنامج سيدي عفواً غير مسموح بالإساءة وتوجيه رسائل ما فيش مش إساءة مش إساءة مش هثيله أنا بثيله أنا... أنا عايز عايز أسأله بحاجة واحدة يعني هو بيتكلم على أم مصر وإخوان المسلمين وعملوا إيه لإخوان المسلمين والكلام ده طيب وأمن مصري لما لما تقتل 53 جندي على الحدود المصرية أتلوه مستهين اليهود ده مش ضمن مش ضمن من, من ضمن أمن مصر أنت تواجه السؤال لمن يا سيد ياسر للجدع اللي تكلم طيب أشكرك وعني مكلمتك فالسيدة دمنوريا ليس معنا حتى يرد على سؤالك ضيفنا هو المخول باستقبال الأسئلة لأنه معنا ويمكنه الرد عليها عودوا إليه وأتمنى عليه إجابات مجازة حتى نستطيع أن ننتقل إلى ملف آخر فيما تبقى من الوقت تفضل سيدي والله الـ الـ الاسئله التي قيلت انا الحقيقة لتوجه بالشكر لاصحابها لكن احنا برضو نريد ان نؤكد على مسألة قبول لبعضنا البعض وعدم التسرع بالاحكام على بعضنا البعض وعدم الحديث المطلق هكذا دون تريث لانه الاستاذ رجب الضمنهوري حماس ضربت المصريين ما موقف الاخون من حماس حماس لم تضرب المصريين ولا يمكن ان تضرب المصريين هل احد في النظام المصري الرسمي قال ان حماس ضربت المصريين هذا لم يحدث على الاطلاق لكن, لكن الكلام هكذا ماذا فعل الاخوان حماس اذا ضربت المصريين هذا كلام يبقى مستغرب وعجيب وليس في منهجها وليس في منهجنا على الاطلاق تضرب المصريين ازاي حماس سلاحها موجه للمستعمر الصهيوني المجرم والمصريون معها فالمستعمر بيضرب ويرد بطيارات الاباتشي والاف وغيرها على الحدود ويسقط الصواريخ فيموت البعض من المصريين ويموت العدد الاكبر جدا من اخوانهم في فلسطين كل يوم ومن بناتهم واخواتهم ويعني ابائهم وامهاتهم هناك فاذا المدان في هذا الصهاينة كيف بيقول لك لولا حماس لما ضرب الصهاينه الحدود هذا كلام الحقيقه يجب ان ندقق فيه كثيرا الاخ اللي بتكلم عن صلاح الدين وهل له وطن في تلك الفتره كان مفهوم الدوله القطريه لم يكن بمستوى المفهوم الان مفهوم الخلافه حينئذ والامه الواحده كان واسعا متسعا بحيث إذا تعرضت الأمة في أي من جوانبها لسوء من أعدائها أو عدوان وجب عليها جميعا كما يجب أن يكون الآن أن تتحرك لنصرة من ظلم من أبنائها ولرد عدوان المعتدين عليها هكذا فعل صلاح الدين وقطز وغيرهم في التاريخ ونحن الآن نتحدث عن مصر نتحدث عن سوريا نتحدث عن السعودية نتحدث عن الأردن نتحدث عن العراق لبنان نتحدث عن الدول الإسلامية الكبيرة تركيا وإيران وإندونيسيا وباكستان نحن نتحدث عن دول ضخمه إذا توحدت واتحدت تصبح أمة ذات شأن كبير لكن الصهاينة يدسون عنون لهم والاميركيين يستكملون أشياء حدّهم ضدنا. نعم اسمح لي. فإذا نحن وإذا اسمح لي اسمح لي تفضل استكمل تفضل استكمل التوضيح بس. وبعدن أقول لك الخيار في الكلام والوقت كله معك. ليس لدينا أي ثلاث دقائق إحنا بنتكلم عن مثل هذه القضية إحنا إحنا بداية بداية الموضوع قلنا إنه يجب ألا ننشغل بقضايا جزئية صغيرة وإن كانت إذا حدثت بتدخل طرف شؤون الاخر تكون خطا لكن هذا الخطأ وزن النسبي يوضع في مكانه لا يكون هو كل شيء وانما يجب ان نهتم بالقضايا الكلية الكبيرة المشروع الصهيوني الذي يبتلع الشعب والنظام يحاول فالاولى ان تتحد النظم مع, أعرف من مع ما البعض فالشعوب مع هذا البعض من الوقت يا دكتور اثارة هذه القضية في هذا الوقت توجيه اتهام وتسريبات اعلاميه الى اشخاص كانوا اعضاء في الجماعة وذكرت اسمائهم والجماعة اوضحت موقفها فيما يتعلق بذلك كذلك تسريبات امنيه تتحدث عن كونكم طرفا في, في مؤامرة دولية في هذا الوقت على اعتاب استحقاق انتخابي وفي وقت صعب جدا تمر به مصر كيف سيؤثر ذلك عليكم مستقبلا وعلى دوركم في الحياة السياسية انا اريد ان اطمئنكم جميعا بأن جماعة الإخوان المسلمين وشعوب العرب والمسلمين بخير بخير كثير هذه الكلمات التي تثار هنا وهناك لا قيمة لها ولا وزن ولا وجود على الإطلاق لا تستحق الرد عليها لأن جماعة الإخوان المسلمين معروف عنها وطنيه أبنائها المسلمون يجب أن يكونوا كذلك وإلا يخالفون منهجهم ودينهم يدافعون عن أوطانهم من الذي يدافع عن مصر في فايد وفي قناة السويس في أواخر الأربعينيات وفي أواء الخمسينيات من إذن من يقول أن هناك مؤامرة دولية كلام يعني منقوص ومرسل وعام ومغرض وواضح واصحابه معروفين ومرشحين ولا يمثلون من انا اتحدى واحد اسمعيني ايها اسماعيل انا اقول جملة, جملة واحدة انا اتحدى اي واحد من هؤلاء اتحداه الخمسة ستة اللي بيتكلمه دول هم م. خمسة ستة أن يرشح, ان يرشح نفسه في انتخابات عامة وينجح من غير تزوير ماذا عنكم انتم انا اتحداه ان يرشح نفسه في انتخابات عامة وينجح من غير تزوير طيب جميل هل يعني ذلك أنه يمكن أن يكون مقدمة لمزيد من التشدد الأمني تجاهكم وإطفاء شرعية على ذلك لسيما على أبواب استحقاقات انتخابية عام 2011 ليس بعيدا يعني, يعني, يعني, يعني, يعني أنا أتصور أنا على الرسالة وصلت أنا أتصور أن مصر فيها عقلاء مهما كان فيها من تجاوزات ومهما كانت السلطات الأمنية متجاوزة ومهما كان الامن حريص على كراسي الحكم لاصحابها فان فيها ايضا عقلاء يخافون على مصلحتها وليس من مصلحة مصر ان تبقى الامه هكذا متوترة انما من مصلحة جائز اصحاب الكراسي ان تختلق القضايا ليبقى التوتر وعدم الاستقرار هذا يضعف البلد كلها حاكما ومحكوما فإذن أن يكون هذا بداية لتوتير الأجواء الأجواء من قبل النظام متوترة وموترة منذ زمن بعيد منذ سنوات طويلة وليس ضد الإخوان وحدهم ولكن ضد أي فصائل حية في المجتمع هذا معروف وواضح ومرصود وأن كنتم تريدون استرسال فينا السرسل لكن أن يقال أن هذا بداية توتير لاجواء بين الإخوان وبين النظام حتى أنه قبل الانتخابات يحدث او ما لا يحدث هذا كلام مرسل لا نلقي له بالا كثيرا ونحن مبادئنا واضحة وما ننادي به واضح واجعلنا واضحة وممارساتنا واضحة في البرلمان ممارساتنا واضحة عبر سنين طويلة من 84 الى الان 25 سنة ممارسات في البرلمان ممارساتنا في المجتمع واضحة ممارساتنا بالنسبة ل دعم المقاومة واضحة ممارستنا بالنسبة لأخلاقيات الشباب والخوف على الأمة واضحة ممارستنا بالنسبة للرغبه في الاصلاح واضحة نحن لا نريد لهذا الحكم أن يكون لصالح أفراد وإنما لصالح الأمة بالإصلاح نعم دكتور بالإصلاح أشكت... أشكت دكتور أريد أرى... منك... أنا أرى أن ذلك تصطيح نعم أريد منك في نعم. جملة واحدة ما هو موقفكم من الانتخابات الرئاسية في عام 2011 هل لديكم مرشح تقدمونه او مرشح تقف وراءه حتى الان انا احنا احنا اعلن مرارا وتكرارا وما زلنا نؤكد على ان الانتخابات العامة رئاسية كانت او برلمانية او محليات او غيره يجب ان تتحقق فيها الحرية للمواطن في الاختيار يجب ان تتحقق فيها ديمقراطية العرض والطلب وعرض الافكار وعدم طغيان الامن مع الحزب الحاكم على الناس من يرشح نفسه الدستور الان يمنع احد كائنا من كان ان يرشح نفسه ضد اراده الجهات التنفيذية والجهات الامن والنظام وإلا من بالله عليكم يستطيع ان يحصل على 65 توقيع من اعضاء مجلس الشعب و25 توقيع من مجلس الشورى و140 توقيع من المحافظات وتلك وليس اشخاصا بعينهم اجدوني مضطرة من قطعتك دكتور محمد نعم نعم كان لدينا ما يهمنا, نعم نعم وما يهمنا دقيقة واحدة سماعين يا ما يهمنا مصلحة الامه لا. واراده الأمة وإرادة الأمة. الأمة مصدر السلطة. لا. من يأتي بغير هذا الطريق؟ نحن لا نوافق عليه أبدا كائنا من كان شكرا جزيلا لك الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين إذن مشاهدينا أكثر من ملف ساخن كان علينا أن نعرج عليها لكن هذا ما سمحت به الذقائق المحدودة للبرنامج شكرا لضيفنا شكرا كذلك لكل مشاهدينا. إلى اللقاء